أرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذم وأولئك هم المعتدون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 أئمة الكفر إنهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما مكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرؤء أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين